الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حياغ الصلاة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 يا على الفلاح، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين نحمدك ربنا حق حمدك ونسنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على تمام الرضا حمد ملأ ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملع الأعلى إلى يوم الدين واردى اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين اللهم أمين ثم أما بعد أيها الأحبات الكرام أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة إن شاء الله منزلا أسأل الله أن يتقبل منا هذه الجمعة وأن يرزقنا فيها ساعة إجابة أيها الأحبة ما سلسلة الدروس المستفادة من أسماء الله الحسنى نعيش اليوم حول اسم من أسماء الله وهو الملك اسمه سبحانه وتعالى كما ذكر الله في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك وقال تعالى في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك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 اسم يشترك في مع الله فيه غيره من الخلق يشترك فيه مع الله غيره من الخلق يقول لك الملك الفلاني الملك مش عارف مين ولكن مالك المالك وحده هو الله ولهذا قالوا في تعريف الملك الملك هو من يحكم ولا يملك يحكم ولا يملك ولكن المالك هو من يملك ويحكم من يملك ويحكم وقالوا الملك الملك وخاصة من ملوك الدنيا يحتاج إلى غيره ولذلك ما من ملك إلا وله حاشية أو أعوان ولكن المالك هو من يستغني عن كل الوجود ويحتاجه كل موجود هو من يستغني عن كل الوجود ويحتاجه كل الوجود ولذلك الله وحده هو مالك الملك هو مالك الملك كل الوجود يحتاج إليه والله غني عن كل الوجود ولذلك إذا أردت تبين هذا تفصيلا أقول لك أن الملك لا يستطيع أن يستغني عن الطعام ولا يستطيع أن يستغني عن الشراب ولا يستطيع أن يستغني عن النوم ولكن الله مالك الملك لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إذن فهم الناس اللي أنا عاوز أدخل فيها بقى في الدرس فهم الناس لقضية الملكية التي افترى بها بعضنا على بعض وتقاتل من أجلها الناس وتخاصم من أجلها العخوة والأشقاء فهم الناس لهذه الملكية أنهم يملكون ما لا يملكون يملكون ما لا يملكون أنا ما بنقولش هالغاز بس دور زينك معايا حتفكر فيها كويس يملكون ما لا يملكون ولذلك لما دي واحد من الصالحين يشتري بيت من واحد من الصالحين برضو نفس الكلام قال له في العقد اكتب في العقد باع من لا يملك الى من لا يملك انا وانت لا نمتلك شيئا بل اننا جميعا ملوك مملوكين لله سبحانه وتعالى مهما كانت درجتك مهما سموك ملك ملك ومهما سموك رئيسا ومهما سموك كذا وكذا انت مملوك لله سبحانه وتعالى انت مملوك لله سبحانه وتعالى اذا انت لا تملك لنفسك شيئا والله قال لرسوله هذا اذا كان الله يقول لا حب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم قل أيام محمد لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفع إلا ما شاء الله فكيف يزعم أنه ملك وأن له ملكية كذا وكذا يقول لك فلان أنا عندي ملكية سيارة عندي عمارة عندي ملكية مش عارف كم دلم أرض أو كم فدن أرض محدش جدي ولذلك يزن الناس بعضهم بعضا بما يملكون في حين النوم لا يملكون شيئا في حين النوم لا يملكون شيئا وهذا ما ذكر القرآن لما في قصة طالوت وجالوت قالوا إن الله قد جعل لكم طالوت ملك قالوا أنه يكون له الملك علينا ونحن يحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال موازين الناس بيه هذه الموازين ايه؟ الموازين انت مالك عندك اموال تمتلك كم اموال يبقى انت ليك المكان وليك الصدارة وليك الكلمة وليك, وليك وليك لكن انت ما عندكش شيء يبقى انت ما تمتلكش شيء ما تسوي شيء هذه هي موازين العباد لكن ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا املكوا لنفسي ضرا ولا نفع الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لست استكسرت من الخير وما مسن يسوع ولذلك يا إخوان موازين الملكية هي ما تملكه بين أضلعك من قطعة صغيرة من مضغة صغيرة من قلب صغير إذا انصلحت انصلحت لك الدنيا والآخرة وإذا فسد فسدت عليك الدنيا والآخرة أما الأموال فما سمعنا عن كفن له جيوب وإذا كنت تزن نفسك بالأموال فسل نفسك أين الذي جمعه جدك وآبوك أين الذي جمعه جدك وآبوك هل أخذ جدك شيء كان يمتلك ويمتلك ويمتلك هل أخذ ما يمتلك ماه ما أخذه معه ولذلك ليس بالك ليس بمالك ولذلك يا إخوى المالك وحده الذي دانت له كل من في السماوات ومن في الأرض بيده ملكوت كل شيء ألا له الخلق والأمر ألا إلى الله تصير الأمور ترجع الأمور إذا كل هذه تقول لنا إنه إحنا ما بنمتلكش شيء ده إحنا فقط في الدنيا أمناء على ما أعطانا الله حتى نستطيع أن نقضي أيامنا ونؤدي رسالتنا ونرحل لربنا سبحانه وتعالى صفر اليدين معنا اش حاجة ولذلك يا اخوانا ولذلك الامام علي رضي الله عنه وارضاه ماذا يقول يقول الغنى والفقر بعد العرض على الله الغنى والفقر بعد العرض على الله ما نقلل كلام ده يعني ما تحتصل نفسك غني ولا فقير إلا بعد ما تقبل نضربك عز وجل وتشوف انت نجحت في الامتحان هناك ولا لا إلا بعد ما تقبل بنادي الله سبحانه وتعالى هناك الغنى وهناك الفقر والفقير هناك من فنيت حسناته وضعت راعفت سيئاته فقذف به في النار والغني هناك من زادت حسناته ومحيت سيئاته فأدخل في الجنة في زفة من الملائكة الغنى والفقر بعد العرض على الله وهذاك يا إخوانا مش عاوزين ننظر بقى اللي قضيت أنت بتمتلك إيه وأنا بنمتلك إيه وانت عندك إيه وأنا عندي؟ إيه وهذه هي المصيبة بتاعتنا في الحد الدني. الله مالك الملك قالوا العبد وما ملكت يداه لسيده وأنت عبد من؟ عبد الله وما معك هو ملك من هو ملك الله وليس ملكك ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى حين يفنى الخلق جميعا ويأتي الناس جميعا إلى أرض الحشر فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ينفرد على خلقه على السماوات والارض وما فيهن ولم يجد فيهن ولا نفس ولا روح كل مات كل انتهى كل صعق ونفخ في الصور فصارق من في السماوات وما في الارض ونفخ في الصور فصارق من في السماوات والارض كل انتهى فيتفرد الله على خلقه وينادي في خلقه اين الملوك الذين كانوا ملوكا في الدنيا اين الملوك أين أبناء الملوك؟ أين الحكماء؟ أين الرؤساء؟ أين الزعماء؟ أين الجبابرة؟ أين الأكاسرة؟ أين أبناء الملوك؟ أين الذين أكلوا من رزق وعبدوا غيري؟ ما في حد يتكلم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار هنا هنا الملك الحقيقي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يوم إذن لله. الأمر يوم إذن لله. إذن اسم الله الملك هو الذي بيده ملكوت كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء يعطيك، وتنزع الملك ممن تشاء يحرم الثاني، تعز من تشاء. تزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله مالك الملك أما أنا وأنت فلا نمتلك شيئا بل نحن مملوكين لله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد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 قال بعض المفسرين في قضية الملك هنا اتيتني من الملك ليس هو ملك مصر ولكن هنا قال اتيتني وهنا قال جعلني على خزائن مصر وكن يقول لي جعلني غير ما اتيتني غير كلمة اتيتني من الملك اتيتني من الملك اي ملقتني من امر نفسي فلما ارتكب جريمة الفاحشة مع امرأة العزيز في قصرها المشيد في زخارفها في زينتها ذات منصب ذات جمال تحكمت في شهوتي تحكمت في نفسي ملكت نفسي فقد أتيتني من الملك حتى حصنت نفس حصنت نفسي من فعل الفاحشة مع امرأة العزيز وهذا يستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى اما غيرنا من الناس الذين يعطيهم الله من الاموال يفتح ودانك معايا شوي بقى. يعطيه الله من المال، فيأخذ المال. وهو نعمة من نعم الله وعطاء من عطاء الله. فأخذه ويسيل لعابه وراش شهواته تغريه المرأة. ربما تكون عاهرة. ربما تكون فاسدة. ربما تكون مريضة بالأمراض المزية. تغريه المرأة تسلب منه ماله وتفسد عليه دينه. فيرتكب بها الفاحشة ومعها الفاحشة وظن انه قادر أن يفعل, على ان يفعل ما يشاء بهذا ايها الاحبة الكرام هذا الانسان الذي سال لعاب وراء شهوته ففعل جريمة الفاحشة وجريمة الزنا وارتكب الفاحشة مع امرأة انساق لقول امرأة ولكلام امرأة ولخداع امرأة وخضوع مواط في القول انساق اليها فارتكب جريمة الفاحشة فهذا انسان مملوك لشهوته وليس مالك لماله. مملوك اسير. اسير للشهوة. هناك انسان قد يعطيه الله من العلم ما يعطيه. ويظن ان الله قد منحه ما لم يمنح غيره. قد يكون طبيب له مكانته. استاذ في المخ والاعصاب. يعالج الناس من الهلوسة. يعالج الناس من الجنون. وتجده هو يقع في جريمة الفاحشة في جريمة الزنا سلبه الله عقله وسلبه نعمة العقل وجعله انسانا يفقد قيمته امام شهوة رفع الله قدره في مجال العلم لكنه سلب قدرته وسلب مكانته وسلب ملكه امام شهوة تزول وتنتهي مع انتهاء المتعة ثم يبقى الامها سوان معدودات يتمتع بها الإنسان في قضية اللذة والشهوة، وقد يسلب منه كل ماله، كل ماله، ومع ذلك، أيها الأحبة الكرام، يبقى الألم بعد هذا. اتمتعت زي ما انتعاوز بالشهوة بتاعتك وسلبت قيمتك، وشخصيتك حطيت من قدرك، بعد ما كنت العامر والناهي في وسط الناس، أصبح لا قيمة لك، تنساق المرأة. تنساق الامرأة كاسية عارية تخضع لك في القول ثم لك وتتمايل لك حتى تقعك في الفحشة فانت اصبحت اسير امرأة وفقدك الله عقلك وسلب مكانتك العلمية والله كان قادرا على ان يبتريك بالجنون بدلا من ان تعالج الجنون يسلبك مكانتك العلمية فدبتليك بالجنون فتصير إنسانا مجنونا لكن أيها الأحبة الكرام الله حين يعطي يعطي بلا حساب الله عز وجل حين يمن علينا بالعطاء إنما أعطانا لأن الملك كله لا يساوي في ميزان الله شيئا ولو كانت الدنيا بما فيها تساوي عند الله جناح بعض ما سقى الكافر منها شربة ماء ما سقى الكافر منها شربة ماء ايها الاحبة الكرام نحن لا نملك في انفسنا شيء اليسار حين يموت منه انسان يقول انا لله انا لله وانا اليه راجعون اعتراف اقرار تقرير تقرير كتابي تقربه على نفسك انك لله عز وجل وياك ان يغرك الملوك وحاشية الملوك إياك يغرك تغرك الكراسي فأعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يشغله ملك إنسان عن إنسان ولو كان أحقر الناس في نظر الناس الله ينظر إلى الناس بقلوبهم ولا ينظر إلى الناس بملوكهم قضية الملك لا تساوي في ميزان الله شيئا وإذا كنت تغطر بهذا فذهب إلى القبور وسلها وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تذكر من بعدهم الا قليلا وكم اهلكنا من قبلهم من قرن هم اشد منهم بطسا فنقبوا في البلاد هل من محيص ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد لهذا الله عز وجل يريد منك قلبا يسع ملكوت السماوات والارض يريد منك قلبا لا يغتر بما ملك الناس في دنياهم وإنما يقتنع ويتشبع بما عند الله من وعد صادق في الجنة ان شاء الله رب العالمين اذهب الى القبور ذر القبور سأل القبور اتيت القبور فناديتها اين المعظم والمحتقر تفانوا جميعا فما مخبر وما جميعا واضحوا عبر فيا سائل عن اناس قد مضوا اما لك فيما مضى معتبر؟ اذهب الى القبور ، اساله معين الملوك اساله معين الذي القرنين الذي ملك المشرق والمغرب اساله عن النمرود الذي شارك الله في ملكه. اذهب الى القبور اساله عن فرعون الذي زعم انه اله. اذهب الى القبور. اسال القبور. اسال القبور عن عارون الرشيد. الذي كان يخاطب السحابة امطري حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك سوف يأتيني خراجك هذا هارون الرشيد ينام على فراش الموت وهو يرفع يده لله ويقول اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه يزول ملكك عند الموت يدك وما جمعت ورأسك وموات وقت او ما حفظت وبطنك وموات كل على فراش الموت يسلم تسليما انت لا تمتلك شيء لا تمتلك ان تحرك عينك لا تمتلك ان تحرك وزنك لا تمتلك ان تحرك لسانك انت فقير انت ضعيف انت محتاج الى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله مهما كان معكم من ملوك ومهما كان معكم من مكانة ومهما كانت عندكم من كراسي أيها الأحبة الكرام أيها الفقراء إلى الله عز وجل إلجاؤوا إلى ربكم اعترفوا قروا أن الملك كله لله وأننا لا نملك لأنفسنا شيئا مهما كان معنا ومهما كان عندنا ومهما أعطانا ومعنا. اللهم ملكنا أعيننا وملكنا آذننا هذه الأذان وهذه الأعين وهذه الجوارح هي مملكة أعطاك الله إياها وإذا أردت أن تعرف قدرها فقد سن لك الحبيب محمد سنة حين ترى من فقدها تقول الحمد لله الذي عفاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله لكن من الذي يحرك لك يدك ومن الذي يحرك لك عينك ومن الذي يحرك لك سمعك من الذي وعبك نعمة السمع تسمع بها فقط ما تريد ولو اسمعك الله كل الاصوات لصرت مجنونا لو أسمعك الله كل الأصوات كل الأصوات من حولك لصرت إنسانا مجنونا لكن من نعم الله عليك من لكك الأزواء لذلك الله يقول أمن أم يملك السمعة والأبصار أمن أم يملك السمعة والبصر من يملك هذا أنت لا تملكه الودن ما تركب عندك بس أنت ما تملكهاش لو شاء الله لا أسمعك بها ولو شاء الله لا أصمها لك العلم تركب عندك تنظر بها الحرام وتتمتع بها فيما ما لز من النساء وتنظر وتتأمل في مخلوقات الله من العاهرات والكاسيات من الذي اعطاك اياها هل اعطاك اياها ستتفعل بها المنكر والفاحشة ابدا ولو شاء لأعمى عينك وسط المعصية لكن الله يريد لك العين حتى تسلك بها السبل في وسط الناس يريد بك العين حتى تستطيع أن تقضي حياتك يحفظ لك كيانك يحفظ لك قدرك إنسان ملك الدنيا بأسرها ملك الدنيا بأسرها ولكن الله حرمه نعمة البصر كم يساوي هذا الملك ألا تعلمون ما قلت لكم سابقا أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة بإنسانٍ يقول أدخلوه الجنة برحمتي قال يا ربي لقد صليت وصمت وزكيت وحجيت وعملت كل حاجة برحمتك إزاي يا رب نقول ربنا يقول للملائكة يقول وزينوا كل ما عمله عبدي في الدنيا بنعمة البصر هاتوا له لنعمة البصر بس وزنوا له كل اللي هو قال وكل اللي عمل وكل الخير اللي عمله في الدنيا بمقابل نعمة البصر فيقوم يوزنوها فطير لأعمال بتاعته بحال ترجح نعمة البصر يقول بل برحمتك يا رب برحمتك يا رب إذن كل ما تفعله من خير مع نفسك مع العباد مع الجماد مع الحيوان مع الفقراء مع الضعفاء كل ما تفعله من خير لا تكافئ إلاها بنعمة البصر فأنت ملك الملوك بما أعطاك الله من نعم لا تعد ولا تحصى أيها الأحبة الكرام سفيان بن عيينة كان يطوف حول الكعبة وإذا به يطوف حول رجل صالح مع رجل صالح طبعاً إحنا وديه طبعاً حاجة خاصة بالحجاج أما تروح هناك ما يشغلكش اللي يزوجه واللي أمنه بتاع، دور على أقرب واحد يقف يبكي يقف يبكي معاه لو واحد حتى إن شاء الله من أي دولة عجمية أعمال بيدعي وانت شعارف هوه بيقولي أرفع إيدك معاه أمن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له أغف أمن معه. ولذلك هنا يقوى أحباب يأتي سفيان بن عيين يطوف حول الكعبة فيطوف مع رجل صالح فإذا به في الطواف يقول له ألا تذكرني بشيء ينفعني عند الله فسمع منه القول ولم يلق له بال سأبه مشي ففضل متابعه راح يصلي رجتين خلف المقام بعد الطواف سنة الطواف فقال بعدما صلى قال ألا تذكرني بشيء ينفعني عند الله ما فكرش فيه فذهب إلى الحجر وجلس يدعو ربه فقال ألا زالث معه قال ألا تذكرني بشيء ينفعني عند الله يا إخوان هذه المقولة لازم تخليك تفكر في اللي ينفعك عند ربنا انت عصيت زنيت شربت خمر عملت اللي انت عاوزه كلته في الدنيا عملت ايه استفدت ايه زبودك ايه ما زودك حاجة الا انك تيجي في الاخر بعد ما تتوب تلاقي نفسك عمال بتبكي ماشي الحمد لله لربنا اردك سليم سريعا لهذا ايها الاحبة الكرام احباب المصطفى قال له الرجل قال له الرجل يا هذا الله عز وجل يقول لعباده إذا أطعتموني, إذا أطعتموني أو كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال أنا الملك لا إله إلا أنا شوف بقى الكلام أنا الملك لا إله إلا أنا خلي بقى هذه قضية تقوم لها السماوات والأرض أنا الملك لا إله إلا أنا خلاص امنا يا ربي انه لا اله الا انت لهذا ايها الاحبة الكرام احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم انت تملك من جوارحك ما يجعلك اغنى من الملوك واعظم من الملوك وأفضل من فالملك ليس ملك المدى ليس ملك المكانة ليس ملك الوظيفة ليس ملك للشهادة ولكن الملك أن تجعل لك مقعد صدق عند ملك المقتدر أن تجعل لك مقعد صدق عند ملك المقتدر سبحانه وتعالى لهذا أيها الأحبة الكرام كما قلت لكم إذا غرتكم الدنيا بزخارفها وإذا غرتكم الدنيا بزينتها وظن أعلوها أنهم قادرون عليها احذروا الانتقام من الله أتها أمرنا ليلا أو نهارا احذروا الانتقام من الله سبحانه وتعالى كم من ملوك جمعوا ما جمعوا ثم تركوا واحد من الملوك خد المليارات بتاعته معاه سمعت هذا الواحد من الملوك خد اي شيء غير شيء بصهور يرموه على المقبرة بتاعته ثم ينشفه بعد كده او يزجله بعد كده وذهب بحمله امام الله ويسأله الله عن ملكه يسلو الله عن ماله يسلو الله عن مظالمه يسلو الله ولزلك أيها الحبيب وارضه وارضه عما الله سبحانه وتعالى يا تب الذين ظلموا في الدنيا ومن أوعانهم ومن أعد لهم أو بره لهم قلما يجعلون في أفران من حديد فيقزفون في النار تحب توبة زيهم؟ تحب توبة زيهم؟ زيهم؟ روح زي مرتح زي ما قلت لك روح يقول, يقول, يقول الشاعر او قريبا الامام علي الله مقال مقال اتيت القبور فناديتها اين المعظم والمحتقر اين المعظم اي بسلطانه واين العزيز اذا مفتخر فين اللي كان اللي يضربونه السلام? فين اللي كان يضربونه سرشوله السجائر فين اللي كان يحييه من على بعيد? فين اللي كان يحرم نفسه من الاكل حتى يأكل? ومن الشراب حتى يشر ومن النوم حتى ينام? اين هؤلاء? اتيت القبور فما ديتها اين المعظم والمحتقر? اين المعز بسلطانه? واين العزيز? اذا ما اختقرت فانوا جميعا فما مخبر ومات جميعا واضح واضح واضح خبر. وخبر. وأضحى وخبر؟ فياسا الى عميق ناس قد مدوا واملك فيما مضى معتبر ما لي مررت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد دور على حب الناس ليك في القبور واغلى الناس عندك في القبور ما لي مررت على الحبيب على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي احبيب مالك لا تجيب مناديا املألت بعد خلت الاصحابة لحكا قال الحبيب وكيف لي لي بجوابكم انا رهين جناديل والتراب واب محاسني سيدي انا وتباعدت عن اهلي وعن احبابي وتساقطت تلك الجلود صفائحا يا طالما لبست رفيع سيابي وتساقطت تلك العيون وعلى الصرى يا طالما لا نظرت بهم من قباب وتساقطت تلك العنام عن الصرى لا كان احسنها لخط كتابي راح جلدك وراح جمالك وراحت ايدك وراحت راحت ايديك اللي كنت تكتب بيها تقارير وراحت ايديك اللي كنت بتعاول بيها ظلمة راحت اتفرطت الانامل على السره من يجمعه لك الا الله اسال الله ان يجعل غنانا في قلبنا وان وان يخرجنا من الدنيا سالمين غانمين غير مدين قل ما تسمعنا استغفر الله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة والصلاة والسلام على أشرف في خلق الله سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين في الملء العاليون إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله حق قاته ولا قاته ولا إله مسلمون اتقوا الله ولتنزل نفس غد واتقوا الله أيها الأحبة الكرام يعني بداية نحن نودع هذه الجمعة إخوة كرام على حج بيت الله الحرام وإلى حج بيت الله الحرام وندعو لهم أن يتقبل الله حجهم حجهم مسلمين أجمعين وأن يرزقهم حج مبرورا وذنبا مغفورا وسعيرا مشكوراً،, مشكورا وأن ينسالمين غانمين كما أننا نوصيهم بأن, بأن لا من سلامنا إلى رسول الله وندعائنا عند الملتزم بين الحجر والقاب عند القعبة أوصيهم كذلك بالصبر والتحمل صبر والتحمل أوصيهم بهذا, أوصيهم بهذا. لا مقودا حميدا سويا إن شاء الله جميعا هذه أيها الأحبة الكرام الأمر الآخر يعني دائما إخوانكم بيطمعوا فيكم فلا تنسوا إخوانكم من الرعاة وكان بعض الإخوة كان ساءلو على بعض الشرايت تسجيل الخطب فيبدو أن هي عن دعونا السيد موجودة مسجلة, مسجلة ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند حسن ظنكم نحن أقل ممن تتخيلون نقول ما نتخلق نقل الله أن يرزقنا للإخلاصة في القول والعمل اللهم رزقنا للإخلاصة في القول والعمل اللهم رزقنا للإخلاصة في القول والعمل اللهم رزقنا للإخلاصة في القول في القول والعمل. اللهم توفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين وجعلنا من ورثة جنات النعيم اللهم اجعلنا من ورثة جنات النعيم اللهم توفنا وأنت راض عنا ولا تصلت علينا بذنوبنا فاغفر لنا ولا يرحمنا اللهم آت نفوسنا عند وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فرج كربنا واجبرنا ونفس همنا لا أمر إلا أحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم توفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين وجعلنا من وراثة جنة النعيم اللهم اغفر لنا ولوالدين ولوالد والدين ولذوي الحقوق علينا اجمعين اقول فاتسمعون واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة ارحمكم الله